فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى إ ل ى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى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 وانه أ ن إلى ربك ل م ت ى و أ ن هو ه اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليهم